بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إلى يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألمت وكيف فعل ربك بعاد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 وابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليسيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنتان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يَوْمَ لا اللَّهِ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُنْقِذُ وَسَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي